الشريط الثاني والثلاثون من كتاب التسهيل للإمام ابن جزي رحمه الله تعالى تسمة سورة الملك ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح السماء الدنيا هي القريبة منا والمصابيح يراد بها النجوم فإن كانت النجوم كلها في السماء الدنيا فلا إشكال وإن كانت في غيرها من السماوات فقد, زي... فقد زينت السماء الدنيا لأنها ظاهرة فيها لنا ويحتمل أن يريد أنه زين السماء الدنيا بالنجوم التي فيها دون التي في غيرها على أن القول بموضع الكواكب وفي أي سماء هي لم يرد في الشريعة وجعلناها أجوما للشياطين أي جعلنا منها رجوما لأن الكواكب الثابتة ليست ترجم الشياطين فهو كقولك أكرمت بني فلان إذا أكرمت بعضهم والرجوم جمع رجم وهو مصدر سمي به ما يرجم به قال الزمخشري معنى كون النجوم رجوما للشياطين والشهب تنقض من النجوم لرجم الشياطين الذين يسترقون السمع من السماء فالشوب الراجمة منفصله من نار الكواكب لا أن الراجمة هي الكواكب أنفسها لأنها ثابتة في الفلك قال قتادة خلق الله النجوم لثلاثة أشياء زينة للسماء ورجوما للشياطين ويهتدى بها في ظلمات البر والبحر واعتدنا لهم عذاب السعير يعني للشياطين سمعوا لها شهيقات الشهيق أقبح ما يكون من صوت الحمار ويعني به هنا ما يسمع من صوت جهنم لشدة غليانها وهولها أو شهيق أهلها والأول أظهر وهي تفور أي تغلي أهلها غليان القدر بما فيها تكاد تميز من الغيظ أي تكاد جهنم ينفصل بعضها عن بعض لشدة غيظها على الكفار فيحتمل أن تكون هي المغطابة في نفسها ويحتمل أن يريد غيظ الزبانية والأول أظهر لأن حال الزبانية يذكر بعد هذا وغيظ النار يحتمل أن يكون حقيقة بإدراك يخلقه الله لها أو يكون عبارة عن شدتها كلما ألقي فيها فوج أي كلما ألقي في جهنم جماعة من الكفار سألتهم الزبانية هل جاءكم من نذير أي رسول وهذا السؤال على وجه التوبيخ وإقامة الحجة عليهم ولذلك اعترفوا فقالوا بلى قد جاءنا نذير وقوله كلما يقتضي أن يقال ذلك لكل جماعة تلقى في النار إن أنتم إلا في ضلال كبير يحتمل أن يكون من قول الملائكة للكفار أو من قول الكفار للرسل في الدنيا وقالوا الضمير للكفار أي لو كنا نسمع كلام الرسل ونعقل الصواب ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم اعترافهم هذا في وقت لا ينفعهم الاعتراف وذنبهم هنا يراد به تكذيب الرسل فسحقا لأصحاب السعير انتصب فسحقا بفعل مضمر على معنى الدعاء عليهم بالغيب فيه قولان أحدهما أن معناه وهم غائبون عن الناس ففي ذلك وصف لهم بالإخلاص والآخر أن الغيب ما غاب عنهم من أمور الآخرة وغيرها على أن هذا القول إنما يحسن في قوله يؤمنون بالغيب وأسروا قولكم أو اجهروا به المعنى سواء جهرتم أو أسررتم فإن الله يعلم الجهر والسر ألا يعلم من خلق هذا برهان على أن الله تعالى يعلم كل شيء لأن الخالق يعلم مخلوقاته ويحتمل أن يكون من خلق فاعلا يراد به الخالق والمفعول محذوف تقديره ألا يعلم الخالق خلقه أو يكون من خلق مفعولا والفاعل مضبر تقديره ألا يعلم الله من خلق والأول أرجع لأن من خلق إذا كان مفعولا اختص بمن يعقل والمعنى الأول يعم من يعقل ومن لا يعقل الأرض ذلولا فعول هنا بمعنى مفعول أي مذلولة فهي كراكوب وحلوب فامشوا في مناكبها قال ابن عباس هي الجبال وقيل الجوانب والنواحي وقيل الطرق والمعنى تعديد النعمة في تسهيل المشي على الأرض فاستعار لها الذل والمناكب تشبيها بالدوار وإليه النشور يعني البعث يوم القيامة أأمنتم الآية مقصودها التهديد والتخويف للكفار وكذلك الآية التي بعدها تمور ذكر في الطور حاصبا يحتمل أن يريد حجارة أو ريحا شديدة نذير بمعنى الإنذار وكذلك النكير بمعنى الإنكار أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات تنبيه على الاعتبار بطيران الطيور في الهواء من غير شيء يمسكها وصافات جمع صافة وهي التي تبسط جناحها للطيران والقبض ضم الجناحين إلى الجنب وعطف يقبض على صافات لأن الفعل في معنى الاسم تقديره قابضات فإن قيل لما لم يقل قابضات على طريقة صافات فالجواب أن بسط الجناحين هو الأصل في الطيران كما أن مد الأطراف هو الأصل في السباحة فذكر بصيغة اسم الفاعل لدوامه وكثرته وأما قبض الجناحين فإنما يفعله الطائر قليلا للاستراحة والاستعانة فذكر بلطف الفعل لقلته أم هذا الذي هو الجند لكم خطاب للكفار على وجه التوبيخ والتهديد وإقامة الحجة عليهم ودخلت أم التي يراد بها الإنكار على من فأضغمت فيها وكذلك أم هذا الذي يرزقكم والضمير في أمسك لله أي من يرزقكم إن منع الله رزقه بلج أي تمادوا في العتو والنفور عن الإيمان أفمن يمشي مقبا على وجهه الآية توقيف على الحالتين أيهما أهدى والمراد بها توبيخ القفار وفي معناها قولان أحدهما أن المشي هنا استعارة في سلوك طريق الهدى والضلال في الدنيا والآخر أنه حقيقة في المشي في الآخرة لأن الكافر يحمل على المشي إلى جهنم على وجهه فأما على القول الأول فقيل إن الذي يمشي مقبا أبو جهل والذي يمشي سويا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقيل حمزة وقيل هي على العموم في كل مؤمن وكافر وقد تمشي هذه الأقوال أيضا على الثاني والمكب هو الذي يقع على وجهه يقال أكب الرجل وكبه غيره فالمعدى دون همزة والقاصر بالهمزة بخلاف سائر الأفعال ويقولون متى هذا الوعد الضمير للكفار والوعد يراد به البعث أو عذابهم في الدنيا فلما رأوه ضمير الفاعل للكفار وضمير المفعول للعذاب الذي يتضمنه الوعد زلفة أي قريبا وقيل عيانا سيئت وجوه الذين كفروا أي ظهر بهم السوء لما حل بها وقيل هذا الذي كنتم به تدعون تفتعلون من الدعاء أي تطلبون وتستعجلون به والقائلون لذلك الملائكة أو يقال لهم بلسان الحال قل أرأيتم إن أهلكني الله الآية سببها أن الكفار كانوا يتمنون هلاك النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمسلمين فأمره الله أن يقول لهم إن اهلكني الله وأهلك من معي أو رحمنا فانكم لا تنجون من العذاب الأليم على كل حال والهلاك هنا يحتمل أن يراد به الموت أو غيره ومعنى من يجير الكافرين من عذاب أليم من يمنعهم من العذاب قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا الآية احتجاج على المشركين والغور مصطر وصف به فهو بمعنى غائر أي ذاهب في الأرض والمعين الكثير واختلف هل وزنه فعيل أو مفعول فالمعنى إن غار ماؤكم الذي تشربون هل يأتيكم غير الله بماء معين سورة القلم نون حرف من حروف الهجاء وقد تقدم الكلام عليها في البقرة ويختص نون بأنه قيل إنه حرف من الرحمن فإن حروف الرحمن ألف ولام وراء وحاء وميم ونون وقيل إن نون هنا يراد به الحوت ودعموا أنه الحوت الأعظم الذي عليه الأراضي السبعة وهذا لا يصح على, على أن نون بمعنى الحوت معروف في اللغة ومنه ذو النون وقيل إن نون هنا يراد به الدواء وهذا غير معروف في اللغة ويبطل قول من قال إنه الحوت أو الدواء بأنه لو كان كذلك لكان معربا بالرفع أو النصب أو الخفض ولكان في آخره تنوين فكونه موقوفا دليل على أنه حرف الجاء نحو ألف لام ميم وغيره من حروف الهجاء الموقوفة والقلم وما يسطرون اختلف فيه على قولين أحدهما أنه القلم الذي كتب به اللوح المحفوظ فالضمير فيه يسطرون للملائكة والآخر أنه القلم المعروف عند الناس أقسم الله به لما فيه من المنافع والحكم والضمير فيه يسطرون على هذا لبني آدم ما أنت بنعمة ربك بمجنون هذا جواب القسم وهو خطاب لمحمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم معناه نفي نسبة الكفار له من الجنون وبنعمة ربك اعتراض بين ما وخبرها كما تقول أنت بحول الله أفضل والمجرور في موضع الحال وقال الزمخشري إن العامل فيه بمجنون غير ممنون ذكر في فصلة وإنك لعلى خلق عظيم هذا ثناء على خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالت عائشة رضي الله عنها كان خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم القرآن تعني التأدب بآدابه وامتثال أوامره وعبر ابن عباس عن الخلق بالدين والشرع وذلك أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم جمع كل فضيلة وحاز كل خصلة جميلة فمن ذلك شرف النسب ووفور العقل وصحة الفهم وكثره العلم وشدة الحياء وكثره العبادة والسخاء والصدق والشجاعة والصبر والشكر والمروءة والتودد والاقتصاد والزهد والتواضع والشفقة والعدل والعفو وكظم الغيظ وصلة الرحم وحسن المعاشرة وحسن التدبير وفصاحة اللسان وقوة الحواس وحسن الصورة وغير ذلك حسبما ورد في اخباره وسيره صلى الله عليه وآله وسلم ولذلك قال عليه الصلاة والسلام بعثت لأتمم مكارم الأخلاق قال الجنيد سمي خلقا عظيما لأنه لم تكن له همة سوى الله عز وجل فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون قيل إن المفتون هنا بمعنى المجنون ويحتمل غير ذلك من معاني الفتنة والخطاب في قوله فستبصر للنبي صلى الله عليه وسلم وفي قوله ويبصرون لكفار قريش واختلف في الباء التي بأيكم على أربعة أقوال الأول أنها زائدة الثاني أنها غير زائدة والمعنى بأيكم الفتنة فأوقع المفتون موقع الفتنة كقولهم ما له معقول أي عقل الثالث أن الباء بمعنى فيه والمعنى في أي فريق منكم المفتون واستحسن بنعطية هذا الرابع, الرابع أن المعنى بأيكم فتنة المفتون ثم حذف المضافة وأقام المضاف إليه مقامة ودوا لو تذهنوا فيذهنون المداهنة هي الملاينة والمدارات فيما لا ينبغي وروي أن الكفار قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم لو عبدت آلهتنا لعبدنا إلهك فنزلت الآية ولم ينتصب فيدهنون في جواب التمني بل رفعه بالعطف على تدهنوا قاله ابن عطية وقال الزمخشري هو خبر مبتدأ محذوف تقديره فهم يدهنون حلاف كثير الحلف في الحق والباطل مهين هو الضعيف الرأي والعقل قال ابن عطية هو من مهنة إذا ضعف فالميم فاء الفعل وقال الزمخشري هو من المهانة وهي الذله والحقارة وقال ابن عباس المهين الكذاب هماز هو الذي يعيب الناس مشاء بنميم أي كثير المشي بالنميمة يقال نميم ونميمة بمعنى واحد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام من ناعل الخير أي شحيح لأن الخير هنا هو المال وقيل معناه مناع من, من الخير أي يمنع الناس من الإسلام والعمل الصالح معتد هو من العدوان وهو الظلم أثيم من الإثم وهو ارتكاب المحرمات عتل أي غريض الجسم قاس القلب بعيد الفام كثير الجهل زنيم أي ولد زنا وقيل هو الذي في عنقه زنم كزنمة الشات التي تعلق في حلقها وقيل معناه مريب قبيح الأفعال وقيل ظلوم وقيل لئيم وقوله بعد ذلك أي بعد ما ذكرنا من عيوبه فهذا الترتيب في الوصف لا في الزمان واختلف في الموصوف بهذه الأوصاف الذميمة فقيل لم يقصد بها شخص معين بل كل من اتصف بها وقيل المقصود بها الوليد بن المغيرة لأنه وصفه بأنه ذو مال وبنين وكذلك كان وقيل أبو جهل وقيل الأخنس بن شريق ويؤيد هذا أنه كانت له زنمة في عنقه. قال ابن عباس: عرفناه بزنمته وكان لقيطا من ثقيف. ويعد في بني زهرة، فيصح وصفه بزنيم على القولين. وقيل الأسود بن عبد يغوث. أن كان ذمار وبنين في موضع مفعول من أجله يتعلق بقوله لا تطع أي لا تطعه بسبب كسرة ماله وبنيه ويجوز أن يتعلق بما بعده والمعنى على هذا أنه قال في القرآن أساطير الأولين لأنه ذو مال وبنين يتكبر بماله وبنيه والعامل في أن كان على هذا فعل من المعنى ولا يجوز أن يعمل فيه قال الذي هو جواب إذا لأن ما بعد الشرط لا يعمل فيما قبله والأول أظهر وقد تقدم معنى أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم أصل الخرطوم أوف السبع ثم استعير للإنسان استخفافا به وتقضيحا له والمعنى نجعل له سمة وهي العلامة على خرطومه واختلف في هذه السمة قيل هي الضربة بالسيف يوم بدر وقيل علامة من نار تجعل على أنفه في جهنم وقيل علامة تجعل على أنفه يوم القيامة ليعرف بها انا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة أي بلونا قريشان كما بلونا أصحاب الجنة وكانوا إخوة من بني إسرائيل لهم جنة روي أنها بمقربة من صنعاء فحلفوا ألا لا يعطوا مسكينا منها شيئا وباتوا عازمين على ذلك فأرسل الله على جنتهم طائفاً من نار فأحرقتها فلما أصبحوا إلى جنتهم لم يروها فحسب أنهم أخطأوا الطريق ثم تبينوها فعرفوها وعلموا أن الله عاقبهم فيها بما قالوا فندموا وتابوا إلى الله ووجه تشبيه قريش بأصحاب الجنة أن الله أنعم على قريش ببعث محمد صلى الله تعالى عليه وسلم كما أنعم على أصحاب الجنة للجنة فكفر هؤلاء بهذه النعمة كما فعل أولئك فعاقبهم الله كما عاقبهم وقيل شبه قريشا لما أصابهم الجوع بشدة القحط حين دعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأصحاب الجنة لما هلكت جنتهم إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين أي حلفوا ان يقطعوا غلة جنتهم عند الصباح وكانت الغلة ثمرة ولا يستثنون في معناه ثلاثة أقوال أحدها لم يقولوا إن شاء الله حين حلفوا ليصرمنها والآخر لا يستثنون شيئا من ثمرها إلا أخذوه لأنفسهم والثالث لا يتوقفون في رأيهم ولا ينتهون عنه أي لا يرجعون عنه فطاف عليها طائف قال الفراء الطائف الأمر الذي يأتي بالليل فأصبحت كالصريم فيه أربعة أقوال الأول أصبحت كالليل لأنها سودت لما أصابها والصريم في اللغة الليل الثاني أصبحت كالنهار لأنها بيضة كالحصيد ويقال صريم للليل والنهار الثالث أن الصريم الرماد الأسود بلغة بعض العرب الرابع أصبحت كالمصرومة أي المقطوعه فتنادوا مصبحين اي نادى بعضهم بعضا حين أصبحوا وقال بعضهم لبعض أغدوا على حرفكم أي جنتكم إن كنتم صارمين أي حاصدين لثمرتها يتخافتون يكلم بعضهم بعضا في السر ويقولون لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وأن في قوله أن يغدو وأن لا يدخلنها حرف, حرف عبارة وتفسير وغدوا على حرد قادرين في الحرد أربعة أقوال الأول أنه المنع الثاني أنه القفض الثالث أنه الغضب الرابع أن الحرد اسم للجنة وقادرين يحتمل أن يكون من القدرة أي قادرين في زعمهم أو من التقدير بمعنى التضييق أي ضيقوا على المساكين إن لضالون أي أخطأنا طريق الجنة قالوا ذلك لما لم يعرفوها فلما عرفوها ورأوا ما أصابها قالوا بل نحن محرومون أي حرمنا الله خيرها قال اوسطهم أي خيرهم وأفضلهم ومنه أمة وسطا أي خيارا لولا تسبحون أي تقولون سبحان الله وقيل هو عبارة عن طاعة الله وتعظيمه وقيل أراد الاستثناء في اليمين كقولهم إن شاء الله والأول أظهر لقولهم بعد ذلك سبحان ربنا والمعنى أن هذا الذي هو أفضلهم كان قد حظهم على التسبيح يتلاومون أن يلوموا بعضهم بعضا على ما كانوا عزموا عليه من منع المساكين أو على غفلتهم عن التسبيح بدليل قوله ألم أقل لكم لو لا تسبحون عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها يحتمل أنهم طلبوا البدل في الدنيا أو في الآخرة والأول أرجح لأنه روى عن ابن مسعود أن الله أبدلهم جنة يحمل البغل منها عنقودا. كذلك العذاب أي مثل هذا العذاب الذي ينزل بأهل الجنة ينزل بقريش أفنجعل المسلمين كالمجرمين الهمزة للإنكار أي كيف يسوي الله بين المسلمين والمجرمين بل يجازي كل أحد بعمله والمراد بالمجرمين هنا الكفار ما توبيخ للكفار وما مبتدأ ولكم خبره وتم الكلام هنا فينبغي أن يوقف عليه كيف تحكمون توبيخ آخر أي كيف تحكمون باهوائكم وتقولون ما ليس لكم به علم إن لكم فيه لما تخيرون هذه الجملة معمول تدرسون وكان أصل إن الفتح وكسرة لأجل الله التي في خبرها وتخيرون معناه تختارون لأنفسكم ومعنى الآية هل لكم كتاب من عند الله تدرسون فيه أن لكم ما تختارونه لأنفسكم أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون المعنى هل حلفنا لكم أيمانا أن لكم ما تحكمون ومعنى بالغة ثابتة واصلة إلى يوم القيامة وقوله إن لكم هو جواب القسم الذي يقتضيه الأيمان ولذلك أكده بإن واللام وما تحكمون هو اسم إنا دخلت عليه اللام المؤكدة سلهم أيهم بذلك زعيم أي محمد اسأل قريشا أيهم زعيم بهذه الأمور والزعيم هو الضامن للأمر القائم به أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم هذا تعجيز للكفار ومعناه إن كان لكم شركاء يقدرون على شيء فأتوا بهم واختلف هل قوله فيأتوا بهم في الدنيا أي أحضروهم حتى يرى حالهم أو يقال لهم ذلك يوم القيامة والشركاء هم المعبودون من الأصنام وغيرها وقال الزمخشري معناه أم لكم ناس يشاركونكم في هذا القول ويوافقونكم عليه فأتوا بهم يعني أنهم لا يوافقهم أحد عليه والأول أظهر يوم يكشف عن ساقه قال المتأولون ذلك عبارة عن هول يوم القيامة وشدة وفي الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ينادي مناد يوم القيامة لتتبع كل أمة ما كانت تعبد فيتبع الشمس من كان يعبد الشمس ويتبع القمر من كان يعبد القمر ويتبع كل أحد ما كان يعبد ثم تبقى هذه الأمة وغبرات من أهل الكتاب معهم منافقوهم فيقال لهم ما شأنكم فيقولون ننتظر ربنا قال فيجيئهم الله في غير الصورة التي عرفوا فيقول أنا ربكم فيقولون نعوذ بالله منك قال فيقول أتعرفونه بعلامة ترونها فيقولون نعم فيكشف لهم عن ساق فيقولون نعم أنت ربنا ويخرون للسجود فيسجد كل مؤمن وترجع أصلاب المنافقين عظما واحدة فلا يستطيعون سجودا وتأويل الحديث كتأويل الآية ويدعون إلى السجود تفسيره في الحديث الذي ذكرنا فإن قيل كيف يدعون في الآخرة إلى السجود وليست الآخرة دار تكليف فالجواب أنهم يدعون إليه على وجه التوديس لهم على تركهم السجود في الدنيا لا على وجه التكليف والعبادة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون أي كانوا في الدنيا يدعون إلى السجود فيمتنعون منه وهم سالمون في أعضائهم قادرون عليه فذرني ومن يكذب بهذا الحديث تهديد للمكذبين بالقرآن وإعراب من يكذب مفعول معه أو معطف وقد ذكرنا في الأعراف سنستدرجهم وما بعد أم تسألهم أجر معناه أنت لا تسألهم أجرة على الإسلام فتثقل عليهم فلا عذر لهم في تركهم الإسلام وقد فسرنا هذا وما بعده في الطور فاصبر يقتضي مسالمة للكفار نسخت بالسيف ولا تكن كصاحب الحوت هو يونس عليه السلام وسماه صاحب الحوت لأن الحوت بتلعه وهو أيضا ذو والنون هو الحوت وقد ذكرنا قصته في الأنبياء والصافات فنهى الله محمدا صلى الله عليه وسلم أن يكون مثله في الضجر والاستعجال حين ذهب مغاضباً وروي أن هذه الآية نزلت لما هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو على الكفار إذ نادى وهو مكذوم هذا آخر ما جرى ليونس ونداؤه هو قوله في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين والمكذوم الشديد الحزن لنبذ بالعراء وهو مذموم هو جواب لولا والمنفي هو الذم لا نبذه بالعراء فإنه قد قال في الصافات فنبذناه بالعراء فالمعنى لولا رحمة الله لنبذ بالعراء وهو مذموم لكنه نبذ وهو غير مذموم وقد ذكرنا العراء في الصافات وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم عبارة عن شدة عداوتهم وإن مخففة من الثقيلة بدليل دخول الله وليزلقونك معناه يهلقونك كقولك نظر فلان إلى عدوه نظرة كاد يصرع وأصله من زلق القدم وقرأ بفتح الياء وضمها وهما لغتان وقيل إن المعنى يأخذونه بالعين وكان ذلك في بني أسد كان الرجل منهم يجوع ثلاثة أيام فلا يتكلم على شيء إلا أصابه بالعين فأراد بعضهم أن يصيب النبي صلى الله عليه وسلم فعصمه الله من ذلك وقال الحسن دواء من أصيب بالعين قراءة هذه الآية وما هو إلا ذكر للعالمين يعني القرآن أو هو موعظة وتذكير للخلق صورة الحاقة الحاقة هي القيامة ووزنها فاعلة وسميت الحاقة لأنها تحق أي يصح وجودها ولا ريب في وقوعها ولأنها حقت لكل أحد جزاء عمله أو لأنها تبدئ حقائق الأمور ما الحق ما استفهامية يراد بها التعظيم وهي مبتدأ وخبرها ما بعده والجملة خبر الحاقة، وكان الأصل الحاقة ما هي ثم وضع الظاهر موضع المضمر زيادة في التعظيم والتهويل وكذلك وما أدراك ما الحق لفظه استفهام والمراد به التعظيم والتهويل بالقارعة هي القيامة سميت بذلك لأنها تقرع القلوب بأهوالها بالطاغية يعني الصيحة التي أخذت سموت وسميت بذلك لأنها جاوزت الحد في الشدة وقيل الطاغية مصدر فكأنه قال اهلكوا بطغيانهم فهو كقوله كذبت ثمود بطواها وقيل هي صفة لمحدود تقديره اهلكوا بسبب الفعلة الطاغية أو الفئة الطاغية والبأ على هذين القولين سببية وعلى القول الأول كقولك قتلت زيدا بالسيف بريح صرصر عاتية ذكر في فصلة وعاتية أي شديدة وسميت بذلك لأنها عثت على عاد وقيل عثت على خزانها فخرجت بغير إذنهم سخرها عليهم سبع ليال روي أنها بدت صبيحة يوم الأربعاء لثمان بقين من شوال وتمادت بهم إلى آخر يوم الأربعاء تكمله الشهر حسوما قال ابن عباس معناه كاملة متتابعة لم يتخللها غير ذلك وقيل معناه شؤما وقيل هو جمع حاسم من الحسم وهو القطع أي قطعتهم بالإهلاف فحسوما على القول الأول والثاني مصدر في موضع الحال وعلى الثالث حال أو مفعول من أجله فترى القوم فيها فرعة جمع صريع وهو المطروف بالأرض والضمير المجرور يعود على منازلهم لأن المعنى يقتضيها وإن لم يتقدم ذكرها أو على الأيام والليالي أو على الريح كأنهم أعجاز نخل خاوية تقدم في القمر معنى تشبيههم بأعجاز النخل وال والخاوية هي التي خلت من طول بلائها وفسادها من باقية أي من بقية وقيل من فئة باقية وقيل إنه مصدر بمعنى البقاء ومن قبله يريد من تقدم قبله من الأمم الكافرة وأقربهم إليه قوم شعيب والظاهر أنهم المراد لأن عادا وثمود قد ذكر وقوم لوط هم المؤتفكات وقوم نوح قد أشير إليهم في قوله لما طغى الماء حملناكم في الجارية وقرئ بكسر القاف وفتح الباء ومعناه جنده وأتباعه بالخاطئة إما أن يكون مصطرم بمعنى الخطيئة أو صفة لمحذوف تقديره بالفعلة الخاطئة فعصوا رسول ربهم إن عاد الضمير على فرعون وقومه فالرسول موسى عليه السلام وإن عاد على المؤتفكات فالرسول نوط عليه السلام وإن عاد على الجميع فالرسول اسم جنس أو بمعنى الرسالة رابية أي عظيمة وهي من قولك كرب الشيء إذا كثر طغى الماء عبارة عن كثرته فيحتمل أن يريد أنه طغى على أهل الأرض أو على خزانه يعني وقت طوفان نوح عليه السلام حملناكم في الجارية هي السفينة فإن أراد سفينة نوح فمعنى حملناكم حملنا آباءكم لأن كل من على الأرض من ذرية نوح وأولاد الثلاثة الذين كانوا معه في السفينة وإن أراد جنس السفون فالخطاب على حقيقة لنجعلها لكم تذكرة الضمير للفعل وهي الحمل في السفينة وقيل للسفينة فإن أراد جنس السفون فالمعنى أنها تذكرة بقدرة الله ونعمته لمن رتب أو سمع بها وإن أراد سفينة نوح فقد قيل إن الله أبقاها حتى رأى بعض عيدانها أول هذه الأمة وتعيها أذن واعية الضمير يعود على ما عاد عليه الضمير لنجعلها وهذا يقوي أن يكون للفعل. والأذن الواعية هي التي تفهم ما تسمع وتحفظه. يقال وعيت العلم إذا حصلت ولذلك عبر بعضهم عنها بأنها التي عقلت عن الله وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب إن إني دعوت الله أن يجعلها أذنك يا علي قال علي فما نسيت بعد ذلك شيئا سمعته قال الزمخشري إنما قال أذن واعية في التوحيد والتنكير للدلالة على قلة الوعاه وتوبيخ الناس بقلة من بقي منهم ولدلالة على أن الأذن الواحدة إذا عقلت عن الله تعالى فهي المعتبرة عند الله دون غيرها نفخة واحدة يعني نفخة الصور وهي الأولى فدقت الضمير للأرض والجبال ومعنى دقت ضرب بعضها ببعض حتى تندق وقال الزمخشري الدك أبلغ من الدق وقيل معناه بسطت حتى تستوي الأرض والجبال وقعت الواقعة أي قامت القيامة وقيل وقعت صخرة بيت المقدس وهذا ضعيف واهية أي مسترخية ساقطة القوة ومنه قولهم دار واهية أي ضعيفة الجذران والملك على أرجائها الملك هنا اسم جنس والأرجاء الجوانب واحدها رجى مقصور والضمير يعود على السماء والمعنى أن الملائكة يكونون يوم القيامة على جوانب السماء لأنها إذا وهيت وقفوا على أطرافها وقيل يعود على الأرض لأن المعنى يقتضي وإن لم يتقدم ذكرها وروي في ذلك أن الله يأمر الملائكة فتقف صفوفا على جوانب الأرض والأول أظهر وأشهر ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية قال ابن عباس هي ثمانية صفوف من الملائكة لا يعلم أحد عدتهم وقيل ثمانية أملاك رؤوسهم تحت العرش وأرجلهم تحت الأرض السابعة ويؤيد هذا ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال هو اليوم أربعة فإذا كان يوم القيامة قواهم الله بأربعة سواهم يومئذ تعرضون خطاب لجميع العالم والعرض البعث أو الحساب خافية أي حال خافية من الأعمال والسرائر ويحتمل المعنى لا يخفى من أجسادهم لأنهم يحشرون حفاتا عراتا فأما من أوتي كتابه بيمينه الكتاب هنا صحائف الأعمال ها أم كتابيا ها أم اسم فعل قال ابن عطية معناه تعالوا وقال الزمخشري هو صوت, هو صوت يفهم منه معنى خذ وكتابي مفعول يطلبه هاء وقرأوا من ضمير المعنى تقديره هاء كتابا اقرأوا كتابي ثم حذف لدلالة الآخر عليه وعمل فيه العامل الثاني وهو قرأ عند البصريين والعامل الأول هو هاء عند الكوفيين والدليل على صحة قول البصريين أنه لو عمل الأول لقال اقرأوه والهاء في كتابيه للوقف وكذلك في حسابيه وماليه وسلطانيه وكان الأصل أن تسقط في الوصل لكنها ثبتت فيه مراعاة لخط المصحف وقد أسقطها في الوصل بعضهم ومعنى الآية أن العبد الذي يعطى كتابه بيمينه يقول للناس قرأوا كتابي على وجه الاستبشار والسرور بكتابه إني ظننت الظن هنا بمعنى اليقين راضية أي ذات رضا كقولهم تامر لصاحب التمر قال ابن عطية: ليست بياء اسم الفاعل"، وقال الزمخشري "يجوز اسم فاعل نسب الفعل إليها مجازا وهو لصاحبها حقيقة"، "قطوفها جمع قطف وهو ما يجدنا من الثمار ويقطف كالعنقود"، "دانية أي قريبة"، "وروي أن العبد يأخذها بفمه على أي حال كان من قيام أو جلوس أو اضطجاع" أسلفتم أي قدمتم من الأعمال الصَّالِحَةِ في الأيام الخالية أي الماضية يعني أيام الدنيا وأما من أوتي كتابه بشماله هم الكفار بدليل قوله إنه كان لا يؤمن بالله العظيم فجعل علة إعطائهم كتبهم بشمالهم عدم إيمانهم وأما المؤمنون فيعطون كتبهم بأيمانهم لكن اختلف في من يدخل النار منهم هل يعطى كتابه قبل دخول النار أو بعد خروجه منها وهذا أرجح لقوله هاء مقرأ كتابي لأن هذا كلام السرور فيبعد ان يقول من يحمل إلى النار فيقول يا ليتني لم أوت كتابي أي أن يتمنى أنه لم يعط كتابه وقال ابن عطيه يتمنى ان يكون معدوما لا يجري عليه شيء والاول اظهر يا ليتها كانت القاضية أي ليت الموتة الأولى كانت القاضية بحيث لا يكون بعدها بعث ولا إحياء ما أغنى, عني يحتمل ما أغنى عني مالية يحتمل أن يكون نفيا أو استفهاما يراد به النفي هلك عني سلطانيا أي زال عني ملكي وقدرتي وقيل ذهبت عني حجتي خذوه خطاب للزبانية يقوله لهم الله تعالى أو الملائكة بأمر الله فغلوه أي يجعلوا غلا في عنقه وروي أنها نزلت في أبي جهل زرعها سبعون ذراعا معنى زرعها أي طولها واختلف في هذا الزراع فقيل إنه الزراع المعروف وقيل بزراع الملك وقيل في الزراع سبعون باعا كل باع ما بين مكة والكوفة ولله ذر الحسن البصري في قوله الله أعلم بأي ذراع هي وجعلوها سبعين ذراعا لإرادة وصفها بالطول فإن السبعين من الأعداد التي تقصد بها العرب التكثير ويحتمل أن تكون هذه السلسلة لكل واحد من أهل النار أو تكون بين جميعهم وقد حكى التعلبي ذلك فسلقوه أي أدخلوه وروي أن هذه السلسلة تدخل في فم الكافر وتخرج من دبره فاسلكوه على هذا من المقلوب في المعنى كقولهم أدخلت القلنسوة في رأسي وروي أنها تلتوي عليه حتى تعمه وتضغطه فالكلام على هذا على وجهه وهو المسلوق فيها وإنما قدم قوله في سلسلة على اسلكوه لإرادة الحصر أي لا تسلكوه إلا في هذه السلسلة وكذلك قدم الحميم على صلو لإرادة الحصر أيضا طعام المسكين يحتمل أنه أراد إطعام مسكين فوضع الاسم موضع المضمر أو يقدر لا يحض على بذل طعام المسكين وأضاف الطعام إلى المسكين لأن إليه نسبه. ووصفه بأنه لا يحض على طعام المسكين يدل على أنه لا يطعمه من باب أولى وهذه الآية تدل على عظم الصدقة وفضلها لأنه قرن منع طعام المسكين بالكفر بالله فليس له اليوم ها هنا حميم فيه قولان أحدهما ليس له صديق والآخر ليس له شراب ولا طعام إلا من غسلين فإن الحميم الماء الحار والغسلين صديد أهل النار عند بن عباس وقيل شجر يأكله أهل النار وقال اللغويون هو ما يجري من الجراح إذا غسلت وهو فعلين من الغسل الخاطئون جمع خاطئ وهو الذي يفعل ضد الصواب متعمدا والمخطئ الذي يفعله بغير تعمد فلا أقسم لا زائدة غير نافية بما تبصرون وما لا تبصرون يعني جميع الأشياء لأنها تنقسم إلى ما يبصر وما لا يبصر كالدنيا والآخرة والإنس والجن والأجسام والأرواح وغير ذلك إنه لقول رسول كريم هذا جواب القسم والضمير للقرآن والرسول الكريم جبريل وقيل لمحمد عليه الصلاة والسلام قليلاً ما تؤمنون، قال ابن عطية يحتمل أن تكون ما نافية، فنفى إيمانهم بالجملة أو تكون مسطريّة، فوصف إيمانهم بالقلة، وقال الزمخشري القلة هنا بمعنى العدم، أي لا تؤمنون ولا تذكرون البتة ولو تقول علينا بعض الأقوال، التقول هو أن ينسب إلى أحد ما لم يقول. ومعنى الآية لو تقول علينا محمد لعاقبناه ففي ذلك برهان على أن القرآن من عند الله لا أخذنا منه باليمين قال ابن عباس اليمين هنا القوة ومعناه لو تقول علينا لا بقوتنا وقيل هي عبارة عن الهوان كما يقال لمن يسجن أخذ بيده وبيمينه قال الزمخشري معناه لو تقول علينا لقتلناه ثم صور صورة القتل ليكون أهول وعبر عن ذلك بقوله أخذنا منه باليمين لأن السياف إذا أراد أن يضرب المقتول في جسده أخذ بيده اليمنى ليكون ذلك أشد عليه لنظره إلى السيف الوتين نياط القلب وهو عرق إذا قطع مات صاحبه فالمعنى لقتلناه فما منكم من أحد عنه حاجزين الحاجز المانع والمعنى لو عاقبناه لم يمنعه أحد منكم ولم يدفع عنه وإنما جمع حاجزين لأن أحد في معنى الجماعة وإنه لتذكره الضمير للقرآن وقيل لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم والأول أظهر وإنه لحسرة على الكافرين أي حسرة عليهم في الآخرة لأنهم يتأسفون إذا رأوا ثواب المؤمنين وإنه لحق اليقين قال الكفيون هذا من إضافة الشيء إلى نفسه كقولك مسجد الجامع وقال الزمخشري المعنى عين اليقين ومحط اليقين وقال ابن عطية ذهب الحزاق إلى أن الحق مضاف إلى الأبلغ من وجوهه صورة المعارج سأل سائل بعذاب واقع من قرأ سائل بالهمز احتمل معني أحدهما أن يكون بمعنى الدعاء أي دعا داع بعذاب واقع وقد تكون الإشارة إلى قول الكفار أنطر علينا حجارة من السماء وكان الذي قالها النضر بن الحارث والآخر أن يكون بمعنى الاستخبار أي سأل سائل عن عذاب واقع والباء على هذا بمعنى عن وتكون الإشارة إلى قوله متى هذا الوعد وغير ذلك وأما من قرأ السالة بغير همز فيحتمل وجهين أحدهما أي يكون مخففا من المهموز فيكون فيه المعنيان المذكوران والثاني أن يكون من سال السيل إذا جرى ويؤيد ذلك قراءة بن عباس سال سيل وتكون الباء على هذا كقولك ذهبت بزيد وإذا كان من السيل احتمل وجهين أحدهما أن يكون شبه العذاب في شدته وسرعة وقوعه بالسيل وثانيهما أن تكون حقيقة قال زيد بن ثابت في جهنم واد يقال له سائل فتلخص من هذا أن في القراءة بالهمز يحتمل معنيين وفي القراءة بغير همز أربعة معان للكافرين يحتمل أن يتعلق بواقع وتكون اللام بمعنى على أو تكون صفة للعذاب أو يتعلق بسألة إذا كانت بمعنى دعا أي دعا للكافرين بعذاب أو تكون مستأنفا كأنه قال هو للكافرين من الله يحتمل أن يتعلق بواقع أي واقع من عند الله أو بدافع أي ليس له دافع من عند الله أو يكون صفة للعذاب أو مستأنفا ذي المعارج جمع معرج وهو المصعد إلى علو كالسلم والمدارج التي يرتقى بها. قال ابن عطية هي هنا مستعارة في الفضائل والصفات الحميدة. وقيل هي المراقي إلى السماء. وهذا أظهر لأنه فسرها بما بعدها من عروج الملائكة والروح إليه أي إلى عرشه ومن حيث تهبط أوامره وقضاياه. فالعروج هو من الأرض إلى العرش. والروح هنا جبريل عليه السلام بدليل قوله نزل به الروح الأمين على قلبك وقيل الروح ملائكة حفظة على الملائكة وهذا ضعيف مفتقر إلى صحة نقل وقيل الروح جنس أرواح الناس وغيرهم في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة اختلف في هذا اليوم على قولين أحدهما أنه يوم القيامة والآخر أنه في الدنيا والصحيح أنه يوم القيامة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث مانع الزكاة ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا صفحت له صفائح من نار يكوى بها جبينه وجنبه وظهره في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد يعني يوم القيامة ثم اختلف. هل مقداره خمسون ألف سنة حقيقة وهذا هو الأظهر أو هل وصف بذلك لشدة أهواله كما يقال يوم طويل إذا كان فيه مصائب وهموم وإذا قلنا إنه في الدنيا فالمعنى أن الملائكة والروح يعرجون في يوم لو عرج فيه الناس لعرجوا في خمسين ألف سنة وقيل الخمسون ألف سنة هي مدة الدنيا والملائكة تعرج وتنزل في هذه المرة وهذا كله على أن يكون قوله في يوم يتعلق بتعرج ويحتمل أن يكون في يوم صفة للعذاب فيتعين أن يكون اليوم يوم القيامة والمعنى على هذا مستقيم فاصدر هذا متصل بما قبله من العذاب وغيره أي على أقوال الكافرين حتى يأتيهم العذاب ولذلك وصفه بالقرب مبالغة في تسلية النبي صلى الله عليه وسلم إنهم يرونه بعيدا يحتمل أن يعود الضمير على العذاب أو على اليوم الذي مقداره خمسون ألف سنة والبعيد يحتمل أن يراد به بعد الزمان أو بعد الإمكان وكذلك القرب يحتمل أن يراد به قرب الزمان لأن كل آت قريب ولأن الساعة قد قربت وقرب وقرب الإمكان لقدرة الله عليه يوم يوم تقول السماء كلمهل يوم هنا بدل من يوم كان مقداره خمسين ألف سنة أو بدل من الضمير المنصوب في نراه أو منصوب بقوله قريبا أو بقوله يود المجرم أو بفعل مضمر تقديره ذكر والمهل هو دردي الزيت شبه السماء به في سوادها وانكدار أنوارها يوم القيامة وقيل هو ما أذيب من الفضة ونحوها شبه السماء به في تلونه تكون الجبال كالعهن العهن الصوف شبه الجبال به في انتفاشه وتخلق لأجزائه وقيل هو الصوف المصبوغ ألوانا فيكون التشبيه في الانتفاش وفي اختلاف الألوان لأن الجبال منها بيض وسود وحمر ولا يسأل حميم حميمة الحميم هنا الصديق والمعنى لا يسأل أحد من حميمه نصرة ولا إعانة لعلمه أنه لا يقدر له على شيء وقيل لا يسأله عن حاله لأن كل أحد مشغول بنفسه يبصرونهم يقال بصر الرجل بالرجل إذا رآه وبصرته إياه بالتشديد إذا رأيته إياه والضميران يعودان على الحميمين لأنهما في معنى الجمع والمعنى أن كل حميم يبصر حميمه يوم القيامة فيراه ولكنه لا يسأله وصاحبته يعني امراته وفصيلته يعني القرابة الأقربين تؤويه أي تضمه فيحتمل أن يريد تضمه في الانتماء إليها أو في نصرته وحفظه من المضرات ثم ينجي. الفاعل الافتداء الذي يقتضيه لو يفتدي وهذا الفعل معطوف على لو يفتدي وإنما عطفه بثم إشعارا ببعد النجاة وامتناعها ولذلك زجره عن ذلك بقوله كلا إنها لضى <تصفيق> الضمير للنار لأن العذاب يدل عليها ويحتمل أن يكون ضمير القصة وفسره بالخبر ولضى علم لجهنم مشتق من اللظى بمعنى اللهب نزاعة للشوى الشوى. الشوى أطارف الجسد وقيل جلد الرأس فالمعنى أن النار تنزعها ثم يعود ونزاعة بالرفع بدل من لضى أو خبر ابتداء مضمر أو خبر لإنها إن جعلنا لظى منصوبا على التخصيص أو بدل من الضمير أو خبر ثان لإنها إن جعلنا لغة خبرا لها ونزاعة بالنصح حال تدعو من أدبر وتولى يعني الكفار الذين تولوا عن الإسلام ودعاؤها لهم عبارة عن أخذها لهم وقال ابن عباس تدعوهم حقيقة بأسمائهم وأسماء آبائهم وقيل معنا تهلك حكاه الخليل عن العرب وجمع فؤعة يقال أو عيت المال وغيره إذا جمعته في وعاء فالمعنى جمع المال وجعله في وعاء وهذه إشارة إلى قوم من أغنياء الكفار جمعوا المال من غير حله ومنعوه من حقه إن الإنسان خلق هلوعا الإنسان هنا اسم جنس بدليل الاستثناء منه سئل أحمد بن يحيى مؤلف الفصيح عن الهلوع فقال قد فسره الله فلا تفسير أبينا من تفسيره وهو قوله إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، وذكره الله على وجه الذم لهذه الخلائق ولذلك استثنى منه المصلين لأن صلاتهم تحملهم على قلة الاكتراث بالدنيا فلا يجزعون من شرها ولا يبخلون بخيرها الذين هم على صلاتهم دائمون الدوام عليها هو المواضبة بطول العمر والمحافظة عليها المذكورة بعد ذلك هي أداؤها في أوقاتها وتوفية الطهارة لها حق, حق معلوم قد ذكرنا في الذاريات معنى حق والسائل والمحروم ووصفه هنا بالمعلوم إن أراد الزكاة فهي معلومة المقدار شرعا وإن أراد غيرها فمعنى المعلوم أن العبد يجعل على نفسه وظيفة معلومة عنده غير مأمون أي لا يكون أحد آمنا منه فإن الأمن من عذاب الله حرام فلا ينبغي للعبد أن يزيل عنه الخوف حتى يدخل الجنة لأماناتهم وعهدهم ذكر في المؤمنين وكذلك لفروجهم حافظون والذين هم بشهادتهم قائمون قال ابن عباس شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وقال الجمهور يعني الشهادة عند الحكام ثم اختلف على هذا في معنى القيامة بها فقيل هو التحقيق لها كقوله صلى الله عليه وآله وسلم على مثل الشمس فاشهدوا وقيل هو المبادره إلى أدائها من غير امتناع فأما إن دعي الشاهد إلى الأداء فهو واجب عليه وأما إذا لم يدع إلى الأداء فالشهادة على ثلاثة أقسام أحدها حقوق الناس فلا يجوز أداؤها حتى يدعوه صاحب الحق إلى ذلك والثاني حقوق الله التي يستدام فيها التحريم كالطلاق والعذق والأحباس فيجب أداء الشهادة بذلك دعية أو لم يدعى الثالث حقوق الله التي لا يستدام فيها التحريم كالحدود فهذا ينبغي ستره حتى يدعى إليه فمال الذين كفروا قبلك مهطعين أي مسرعين مقبلين إليك بأرصارهم كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أقبل فإن الكفار ينظرون إليه ويستمعون قراءته ومعنى قبلك في وجهك وما يليك عزين أي جماعات شتى وهو جمع عزه بتخفيف الزاي وأصله عزوة وقيل عزه ثم حذفت لامها وجمعت بالواو والنون عوضا عن اللام المحثوفة أي طمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كانوا يقولون إن كان تم جنة فنحن أهلها كلا ردع لهم عما طمعوا فيه من دخول الجنة انا خلقناهم مما يعلمون كناية عن المني الذي خلق الإنسان منه وفي المقصود بهذا الكلام ثلاثة أوجه أحدها تحقير الإنسان والرد على المتكبرين كما قال بعضهم إن الإنسان خلق من نطفة مذرة ويصير جيفة قذرة وهو فيما بين ذلك يحمل العذرة الثاني الرد على الكفار في طمعهم أن يدخلوا الجنة كأنه يقول إنا خلقناكم مما خلقنا منه الناس فلا يدخل أحد الجنة إلا بالعمل الصالح لأنكم سواء في الخلقة الثالث الاحتجاج على البعث بأن الله خلقهم من ماء مهين فهو قادر على أن يعيدهم كقوله ألم يكن طفة من مني يمنى إلى آخر السورة فلا أقسم معناه أقسم ولا زائدة برب المشارق والمغارب ذكرت الصفات. إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم تهديد للكفار باهلاكهم وإبدال خير منهم وما نحن بمسبوقين أي مغلوبين والمعنى إنا لا نعجز عن التبديل المذكور أو عن البعث فذرهم وعيد لهم وفيهم مهادنه منسوخه بالسيف يومهم الذي يعدون يعني يوم القيامة بدليل أنه أبدل منه يوم يخرجون من الأجداث وهي القبور كأنهم إلى نصب يوفضون النصب الأصنام وأصله كل ما نصب إلى الإنسان فهو يقصد إليه مسرعا من علم أو بناء أو غير ذلك وفيه لغات فتح النون وإسكان الصاد وضم النون وإسكان الصاد وضمها ويفضون معناه يسرعون والمعنى أنهم يسرعون الخروج من القبور إلى المحشر كما يسرعون المشي إلى أصنامهم في الدنيا سورة نوح عليه السلام أن أنذر وأنعبد يحتمل أن تكون أن مفسرة أو مصدرية على تقدير بأن أنذر وبأنعبد والأول أظهر عذاب أليم يحتمل أن يريد عذاب الآخرة أو الغرق الذي أصابهم يغفر لكم من ذنوبكم من هنا للتبعيض أي يغفر لكم ما فعلتم من الذنوب قبل أن تسلموا لأن الإسلام يجب ما قبله ولم يضمن أن يغفر لهم ما بعد إسلامهم لأن ذلك في مشيئة الله تعالى وقيل إن إن من هنا زائدة، وذلك باطل لأن من لا تزاد عند سيبويه إلا في غير الواجب وقيل هي لبيان الجنس وقيل لابتداء الغاية وهذان القولان ضعيفان في المعنى والأول هو الصحيح لأن التبعيض فيه متجه ويؤخركم إلى أجل مسمى ظاهر هذا يقتضي أنهم إن فعلوا ما أمروا به أخروا إلى أجل مسمى وإن لم يفعلوا لم يؤخروا وذلك يقتضي القول بالأجلين وهو مذهب معتزلة وعلى هذا حملها الزمق شري وأما على مذهب أهل الصنة فهي من المشكلات وتأولها ابن عطية فقال ليس للمعتزلة في الآية مجال لأن المعنى أن نوحا عليه الصلاة والسلام لم يعلم هل هم ممن يؤخروا أو ممن يعاجل ولا قال لهم إنكم تؤخرون عن أجل قد حان، لكن قد سبق في الأزل إما ممن قضي له بالإيمان والتأخير أو ممن قضي له بالكفر والمعاجلة وكان نوحا عليه السلام قال لهم آمنوا يظهر في الوجود أنكم ممن قضي له بالإيمان والتأخير وإن بقيتم على كفركم يظهر في الوجود أنكم ممن قضي عليه الكفر والمعاجلة فكان الاحتمال الذي يقتضيه ظاهر الآية إنما هو فيما يبرزه الغيب من حالهم إذ يمكن أن يبرز إما الإيمان والتأخير وإما الكفر والمعاجلة وأما عند الله فالحال الذي يكون منهم معلوم مقدر محتوم وأجلهم كذلك معلوم مقدر محتوم إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر هذا يقتضي أن الأجل محتوم كما قال تعالى فإذا جاء أجرهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون في هذا حجة لأهل السنة وتقوية للتأويل الذي ذكرنا وفيه أيضا رد على المعتزلة في قولهم بالأجلين ولما كان كذلك قال الزمخشري إن ظاهر هذا مناقض لما قبله من الوعد بالتأخير إن آمنوا وتأول ذلك على مقتضى مذهبه بأن الأجل الذي لا يؤخر هو الأجل الثاني وذلك أن قوم نوح قضى الله أنهم إن آمنوا عمرهم الله مثلا الف عام وإن لم يؤمنوا عمرهم تسعمائة عام فالألف عام هي التي تؤخر إذا جاءت والتسعمائة عام هي التي وعدوا بالتأخير عنها إلى الألف عام إن آمنوا دعوتهم لتغفر لهم أي دعوتهم فذكر المغفرة التي هي سبب عن الإيمان ليظهر قبح إعراضهم عنه فإنهم أعرضوا عن سعادتهم جعلوا أصابعهم في آذانهم فعلوا ذلك لئلا يسمعوا كلامه فيحتمل أنهم فعلوا ذلك حقيقة أو يقول عبارة عن افراط إعراضهم حتى كأنهم فعلوا ذلك واستغشوا ثيابهم أي جعلوها غشاوة عليهم لألا يسمعوا كلاما أو لألا يراهم ويحتملوا أنهم فعلوا ذلك حقيقة أو يكون عبارة عن إعراضهم وأصروا أي داوموا على كفرهم دعوتهم جهارة إعراض جهارة مصدر من المعنى كقولك قعد القرفصاء أو صفة لمصدر محذوف تقديره دعا جهارة أو مصدر في موضع الحال أي مجاهرة ثم إني أعلنت لهم وأسرت لهم إسرارا ذكر أولا أنه دعاهم بالليل والنهار ثم ذكر أنه دعاهم جهارا ثم ذكر أنه جمع بين الجهر والإسرار وهذه غاية الجد في النصيحة وتبليغ الرسالة صلى الله عليه وسلم قال ابن عطية الجهار دعاؤهم في المحافر ومواضع اجتماعهم والإسرار دعاء كل واحد منهم على حدة يرسل السماء عليكم مدرارا، مفعول من الدر وهو كثرة الماء وفي الآية دليل على أن الاستغفار يوجب نزول الأمطار ولذلك خرج عمر بن الخطاب إلى الاستسقاء فلم يزد على أن استغفر ثم انصرف فقيل له ما رأيناك استثقيت فقال والله لقد استثقيت أبلغ الاستسقاء ثم نزل المطر وشك رجل إلى الحسن الجذبة فقال له استغفر الله ما لكم لا ترجون لله وقارة فيه أربع تأويلات أحدهما أن الوقار بمعنى التوقير والكرامة فالمعنى ما لكم لا ترجون أي يوقركم الله في دار ثوابه قال ذلك الزمخشري وقوله لله على هذا بيان للموقر ولو تأخر لكان صفة لوقاره. والثاني أن الوقار بمعنى التأذت والتثبت والمعنى ملكم لا ترجون لله وقارا متثبتين حتى تتمكنون من النظر بوقاركم وقوله لله على هذا مفعول دخلت عليه اللام كقولك ضربت لزيد وإعراب وقارا على هذا. مصدر في موضع الحال. الثالث أن الرجاء هنا بمعنى الخوف والوقار بمعنى العظمة والسلطان، فالمعنى مالكم لا تخافون عظمة الله وسلطانه ولله على هذا صفة للوقار في المعنى. الرابع أن الرجاء بمعنى الخوف والوقار بمعنى الاستقرار من قولك وقر بالمكان إذا استقر فيه والمعنى مالكم لا تخافون الاستقرار في دار القرار. إما في الجنة أو النار وقد خلقكم أطوارا أي طورا بعد طور يعني أن الإنسان كان نطفة ثم علقة ثم مضغة إلى سائر أحواله وقيل الأطوار الأنواع المختلفة فالمعنى أن الناس على أنواع في ألوانهم وأخلاقهم وألسنتهم وغير ذلك طباقا ذكر في الملك وجعل القمر فيهن نورا القمر إنما هو في السماء الدنيا وساغ أن يقول فيهن لما كان في إحداهن فهو في الجميع كقولك فلان في الأندلس إذا كان في بعضها والشمس في السماء الرابعة وقيل في الخامسة وجعل القمر نورا والشمس سراجا لأن ضوء السراج أقوى من النور فإن السراج هو الذي يضيء فيبصر به والنور قد يكون أقل من ذلك والله أنبتكم من الأرض نباتا هذا عبارة عن إنشائهم من تراب الأرض ونباتا مصطر على غير المفطر أو يكون تقديره أنبتكم فنبتتم انباتا ويحتمل أن يكون منصوبا على الحال ثم يعيدكم فيها يعني بالدفن ويخرجكم اخراجا يعني بالبعث من القبور والله جعل لكم الأرض بساطة شبه الأرض بالبساط في امتدادها واستقرار الناس فيها عليها وأخذ بعضهم من لفظ البساط في أن الأرض بسيطة غير كروية خلافا لما ذهب إليه أهل التعديل وفي ذلك نظر سبل انفجاج ذكر في الأنبياء واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة يعني اتبعوا أغنياءهم وكبراءهم وقرئا ولده بفتحتين وولده بضم الواو وسكون اللام وهما بمعنى واحد ومكروا مكرا كبارا الكبار بالتشديد ابلغوا من الكبار بالتخفيف والكبار بالتخفيف ابلغوا من الكبير وقالوا لا تذرن الهتكم اي وصف بعضهم بعضا بذلك ولا تذرن ودا ولا سواعا هذه اسماء اصنامهم كان قوم نوح يعبدونها وروي أنها أسماء رجال صالحين كانوا في صدر الدنيا فلما ماتوا صورهم أهل ذلك العصر من حجارة وقالوا ننظر إليها لنتذكر أعمالهم الصالحة فهلك ذلك الجيل وكثر تعظيمهم من بعدهم لتلك الصور حتى عبدوها من دون الله ثم انتقلت تلك الاصنام بأعيانها وقيل بل الأسماء فقط إلى قبائل العرب فكان ود لكلب بدومه الجندل وكان سواع لهذيل وكان يغوث لمراد وكان يعوق لهمدان وكان نسر لذي الكلاء من حمير وقرئ ودا بفتح الواو وضمها وهما لغتان وقد اضلوا كثيرا الضمير للرؤساء من قوم نوح والمعنى اضلوا كثيرا من أتباعهم وهذا من كلام نوح عليه السلام وكذلك لا تزيد الظالمين إلا ضلالا من كلامه وهو دعاء عليهم وقال الزمخشري إنه معطوف على قوله رب إنهم عصوني والتقدير قال رب إنهم عصوني وقال لا تزيد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا هذا من كلام الله إخبار عن أمرهم وما زائدة للتأكيد وإنما قدم هذا المجرور للتأكيد أيضا ليبين أن إغراقهم وإدخالهم النار إنما كان بسبب خطاياهم وهي الكفر وسائر المعاصي فأدخلوا نارا يعني جهنم وعبر عن ذلك بالفعل الماضي لأن الأمر محقق وقيل أراد عرضهم على النار وعبر عنه بالإدخال وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا ديارا من الأسماء المستعملة في النفي العام يقال ما في الدار ديار أي ما فيها أحد ووزنه فيعال وكان أصله ديوار ثم قربت وادغمت في الياء وليس وزنه فعال لأنه لو كان كذلك لقيل دوار لأنه مشتق من الدور أو من الدار وروي أن نوح عليه السلام لم يدع على قومه بهذا الدعاء إلا بعد أن يئس من إيمانهم وبعد أن أخرج الله كل مؤمن من أصلابهم رب اغفر لي ولوالدي يؤخذ من هذا أن سنة الدعاء أن يقدم الإنسان الدعاء لنفسه على الدعاء لغيره وكان والدا نوح عليه السلام مؤمنين قال ابن عباس لم يكن لنوح أب كافر ما بينه وبين آدم عليهما السلام واسم والد نوح لمك ابن متوشلخ وامه وأمه بنت أنوش حكاه الزمخشري ولمن دخل بيته مؤمنا قيل بيته المسجد وقيل السفينة وقيل شريعته سماها بيتا استعارة وهذا بعيد وقيل داره وهذا أرجح لأنه الحقيقة وللمؤمنين والمؤمنات هذا دعاء بالمغفرة لكل مؤمن ومؤمنة على العموم وفيه دليل على جواز ذلك خلافا لمن قال من المتأخرين أنه لا يجوز الدعاء بالمغفرة لجميع المؤمنين على العموم وهذا خطأ وتضييق لرحمة الله الواسعة قال بعض العلماء إن الإله الذي استجاب لنوح عليه السلام فأغرق بدعوته جميع أهل الأرض من الكفار حقيقا أي يستجيب له فيرحم بدعوته جميع المؤمنين والمؤمنات تبارا أي هلاكا والله أعلم سورة الجن قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن تقدمت في الأحقاف قصة هؤلاء الجن الذين استمعوا القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم وأسلموا فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا اي قال ذلك بعضهم لبعض وعجبا مصدر وصف به للمبالغه لان العجب مصدر قولك عجبت عجبا وقيل هو على حذف مضاف تقديره ذا عجب وانه تعالى جد ربنا جد الله جلاله وعظمته وقيل معناه من قولك فلان مجدود إذا استغنى وقرئ أنه في هذا الموضع بفتح الهمزة وكسرها وكذلك فيما بعده إلى قوله وأن منا المسلمون فأما الكسر فاستئناف أو عطف على إنا سمعنا لكنه كسر في معمول القول فيكون ما عطف عليه من قول الجن وأما الفتح فقيل إنه عطف على قوله أنه استمع نفر وهذا خطأ من طريق المعنى لأن قوله استمع نفر في موضع معمول اوحي فيلزم أن يكون المعطوف عليه مما اوحي وألا يكون من كلام الجن وقيل إنه معطوف على الضمير المجرور في قوله آمن به وهذا ضعيف لأن الضمير المجرور لا يعطف عليه إلا بإعادة الخافض وقال الزمخشري هو معطوف على محل الجار والمجرور في آمنا به كأنه قال صدقناه وصدقنا أنه تعالى جد ربنا وكذلك ما بعده ولا خلاف في فتح ثلاثة مواضع وهي أنه استمع وان لو استقاموا وأن المساجد لله لأن ذلك مما اوحي لا من كلام الجن وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا هذا من كلام الجن وسفيههم أبوهم إبليس وقيل هو اسم جنس لكل سفيهم منهم واختار ذلك عطيه والشطط التعدي ومجاوزة الحد وأن ظننا ان لن تقول الإنس والجن على الله كذبا أي ظننا أن الأقوال التي كان الإنس والجن يقولونها على الله صادقة وليست بكذب لأن ظننا أنه لا يكذب أحد على الله وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن تفسير هذا ما روي أن العرب كانوا إذا حل أحدهم منهم بواد صاحب أعلى صوته يا عزيز هذا الوادي إني أعوز بك من السفهاء الذين في طاعتك ويعتقد أن ذلك الجن الذي بالوادي يحمي، فزادوهم رهقا ضمير الفاعل للجن وضمير المفعول للإنس والمعنى أن الجن زادوا الإنس ضلالا واثما لما عادوا بهم أو زادوهم تخويفا لما رأوا ضعف عقولهم وقيل ضمير الفاعل للإنس وضمير المفعول للجن والمعنى أن الإنس زادوا الجن تكبرا وطغيانا لما عادوا بهم حتى كان الجن يقول أنا سيد الجن والإنس وأنهم ظنوا كما ظننتم ان لن يبعث الله أحدا الضمير في ظن لكفار الإنس وظننتم خطاب الجن بعضهم لبعض فالمعنى أن كفار الإنس والجن ظنوا أن لن يبعث الله أحدا والبعث هنا يحتمل أن يريد به بعث الرسل أو البعث من القبور وأن لمسنا الماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. هذا إخبار عما حدث عند مبعث النبي صلى الله عليه وسلم من منع الجن من استراق السمع من السماء ورجمهم واللمس المس واستعير هنا للطلب والحرس اسم مفرد في معنى الحراس كالخدم في معنى القدام ولذلك وصف بشديد وهو مفرد ويحتمل أن يريد به الملائكة الحراس أو النجوم الحارسة وكرر الشهب لاختلاف اللفظ وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع المقاعد جمع مقعد وقد فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم صورة قعود الجن أنهم كانوا واحدا فوق واحد فمتى أحرق الأعلى طلع الذي تحته مكانه فكانوا يسترقون الكلمة فيلقونها إلى الكهان ويزيدون معها ثم يزيد الكهان للكلمة مئة كذبة فمن يستمع الآن يجد له شهاب الرصد الرصد اسم جمع للراصد كالحرس للحارس وقال ابن عطية هو مصدر وصف به ومعناه منتظر قال بعضهم إن رمي الجن بالنجوم إنما حدث بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم واختار ابن عطية والزمخشري أنه كان قبل المبعث قليلا ثم زاد بعد المبعث وكثر حتى منع الجن من استراق السمع بالكلية والدليل أنه كان قبل المبعث قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وقد رأى كوكبا قد ما كنتم تقولون لهذا في الجاهلية قالوا كنا نقول ولد ملك أو مات ملك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الأمر كذلك ثم وصف استراق الجن للسمع وقد ذكر شعراء الجاهلية ذلك في أشعارهم وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض الآية قال ابن عطية معناه لا ندري أيؤمن الناس بهذا النبي فيرشدوا أو يكفرون به فينزل بهم الشر وقال الزمخشري معناه لا ندري هل أراد الله بأهل الأرض خيرا أو شرا من عذاب أو رحمة أو من خذلان أو من توفيق وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك أي منا قوم دون ذلك فحذف الموصوف وأراد به الذين ليس صلاحهم كاملا أو الذين ليس لهم صلاح فإن دون قد تكون بمعنى أقل أو بمعنى غير كنا طرائق قدد الطرائق المذاهب والسير وشبهها والقدد المختلفة وهو جمع قده وهذا بيان للقسمة المذكورة قبل وهو على حذف مضاف أي كنا ذوي طرائق وأن ظلنا ألا نعجز الله في الأرض الظن هنا بمعنى العلم وقال ابن عطية هذا إخبار منهم عن حالهم بعد إيمانهم ويحتمل أن يكون اعتقدوا هذا الاعتقاد قبل إسلامهم سمعنا الهدى يعنون القرآن فلا يقاف بخسا ولا رهق البخس النقص والظلم والرهق تحمل ما لا يطاق وقال ابن عباس البخس نقص الحسنات والرهق الزيادة في السيئات ومن القاسطون يعني الظالمين يقال قسط الرجل إذا جار واقسط بالألف إذا عدل وها هنا انتهى ما حكاه الله من كلام الجن وأما قوله فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا يحتمل أن يكون من بقية كلامهم أو يكون بتداء كلام الله تعالى وهو الذي اختاره بنعطية وأما قوله وان لو استقاموا فهو من كلام الله باتفاق وليس من كلامهم تحروا أي قصدوا الرشدة وان لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا الماء الغدق الكثير وذلك استعارة في توسيع الرزق والطريقة هي طريقة الإسلام وطاعة الله فالمعنى لو استقاموا على ذلك لوسع الله أرزاقهم فهو كقوله ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض وقيل هي طريقة الكفر والمعنى على هذا لو استقاموا على الكفر لوسى الله عليهم في الدنيا أملاكه مستدراجا ويؤيد هذا قوله لنفتنهم فيه والأول أظهر والضمير في استقام يحتمل أن يكون للمسلمين أو للقاسطين المذكورين أو لجميع الجن أو للجن الذين سمعوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو لجميع الخلق لنفتنهم فيه إن كانت الطريقة الإيمان والطاعة فمعنى الفتنة الاختبار هل يسلمون أو لا وإن كانت الطريقة الكفر فمعنى الفتنة الإضلال والاستدراج نسلكه عذابا صعدا معنى نسلكه ندخله الصعد الشديد المشقة وهو مصدر صعد يصعد ووصف بالمصدر للمبالغة يقال فلان في صعد أي في مشقة وقيل صعد جبلا في النار وأن المساجد لله أراد المساجد على الإطلاق وهي بيوت عبادة الله وروي أن الآية نزلت بسبب تغلب قريش على الكعبة وقيل أراد الأعضاء التي يسجد عليها واحدها مسجد بفتح الجيم وهذا بعيد وعطف أن المساجد لله على أوحي إلي أنه استمع وقال الخليل معنى الآية لأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا أي لهذا السبب فلا تعبد غير الله وأنه لما قام عبد الله يدعو عبد الله هنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ووصفه بالعبودية اختصاصا له وتقريبا وتشريفا وقال الزمخشري إنه سماه هنا عبد الله ولم يقل الرسول أو النبي لأن هذا واقع في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نفسه لأنه مما اوحي إليه فذكر صلى الله عليه وآله وسلم نفسه على ما يقتضيه التواضع والتذلل وهذا الذي قاله بعيد مع أنه إنما يمكن على قراءة أنه لما قام بفتح الهمزة سيكون عطفا على أوحي إلي أنه استمع وأما على القراءة بالكسر على الاستئناف فيكون إخبارا من الله ومن جملة كلام الجن فيبطل ما قاله كادوا يكونون عليه لبدا اللبد الجماعات واحدها لبده. والضمير في كادوا يحتمل أن يكون للكفار من الناس أي كادوا يجتمعون على الرد وإبطال أمره أو يقول للجن الذين استمعوا أي كادوا يجتمعون عليه لاستماع القرآن والبركة به ملتحدا أي ملجا إلا بلاغ بدل من ملتحدا، أي لا أجد ملجأ إلا بلاغ الرسالة، ويحتمل أن يكون استثناء مقطعا من الله، قال الزمخشري هذا الجار والمجرور ليس بصلة البلاغ، إنما هو بمعنى بلاغ كائنا من الله، ويحتمل عندي أن يكون متعلقا ببلاغة والمعنى بلاغ من الله ورسالاته قال الزمخشري إنه معطوف على بلاغ. كأنه قال الا التبليغ والرسالة ويحتمل أن يكون ورسالاته معطوفا على اسم الله ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها ابدا جمع خالدين على معنى من يعص لأنه في معنى الجمع والآية في الكفار وحملها المعتزلة على عصاة المؤمنين لأن مذهبهم خلودهم في النار والدليل على أنها في الكفار وجهان أحدهما أنها مكية والسورة المكية إنما الكلام فيها مع الكفار والآخر دلاله ما قبلها وما بعدها على أن المراد بها الكفار حتى إذا رأوا ما يعدون تعلقت حتى بقوله يكونون عليه لبدا وجعلت غاية لذلك والمعنى أنهم يكفرون ويتظاهرون عليه حتى إذا رأوا ما يعدون قال ذلك الزمخشري وقال أيضا يجوز أن يتعلق بمحذوف يدل على المعنى كأنه قيل لا يزالون على ما هم عليه من الكفر حتى إذا رأوا ما يوعدون وهذا أظهر قل إن, قل إن ادري اقريب ما توعدون إن هنا نافية والمعنى قل لا ادري اقريب ما توعدون أم بعيد وعبر عن بعده بقوله أم يجعل له ربي أمدا ويعني بما توعدون قتلهم يوم بدر أو يوم القيامة فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من اضطى من رسول أي لا يطلع أحد على علم الغيب إلا من اضطضى وهم الرسل فإنه يطلعهم على ما شاء من ذلك ومن في قوله من رسول لبيان الجنس لا للتبعيد والرسل هنا يحتمل أن يراد بهم الرسل من الملائكة وعلى هذا حملها بن عطية أو الرسل من بني آدم وعلى هذا حملها الزمخشري وتدل بها على نفي كرامات الأولياء الذين يدعون المكاشفات فإن الله خصل الاطلاع على الغيب بالرسل دون غيرهم وفيها أيضا دليل على إبطال الكهانه والتنجيم وسائر الوجوه التي يدعي أهلها الاطلاع على الغيب لأنهم ليسوا من الرسل فإنه يسلق من بين يديه ومن خلفه رصدا المعنى أن الله يسلق من بين الرسول ومن خلفه ملائكة يكونون رصدا يحفظونه من الشياطين وقد ذكرنا رصدا في هذه السورة قال بعضهم ما بعث الله رسولا إلا ومعه ملائكة يحرسونه حتى يبلغ رسالة ربه ليعلم أن قد ابلغوا رسالات ربهم في الفاعل بيعلم ثلاثة أقوال الأول أي ليعلم الله أن الرسل قد بلغوا رسالات ربهم أي يعلمه موجودا وقد كان علم ذلك قبل كونه الثاني ليعلم محمد أن الملائكة الرصد أبلغ رسالات ربهم الثالث ليعلم من كفر أن الرسل قد بلغوا الرسالة والأول أظهر وجمع الضمير في أبلغ وفي ربهم حمل على المعنى لأن من ارتضى من رسول يراد به جماعة وأحاط بما لديهم أي أحاط الله بما عند الرسل من العلوم والشرائع وهذه الجملة معطوفة على قوله ليعلم لأن معناه أنه قد علم قال ذلك ابن أطية ويحتمل أن تكون هذه الجملة في موضع الحال وأحصى كل شيء عددا هذا عموم في جميع الأشياء وعددا منصوب على الحال أو تمييز أو مصدر من معنى أحصى سورة المزمل يا أيها المزمل نداء للنبي صلى الله عليه وسلم ووزن المزمل متفعل فاصله متزمل ثم سقنت التاء وادغمت في الزاي وفي تسمية النبي صلى الله عليه وسلم بالمزمل ثلاثة أقوال أحدها أنه كان في وقت نزول الآية متزملا في كساء أو لحاف والتزمل الالتفاف في الثياب بضم وتشمير هذا قول عائشة والجمهور والثاني أنه كان قد تزمل في ثيابه للصلاة الثالث أن معناه المتزمل للنبوة أي المتشمر المجد في أمرها والأول هو الصحيح لما ورد في البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءه الملك وهو في غار حراء في ابتداء الوحي رجع صلى الله عليه وسلم إلى خديجة ترعد فرائصه فقال زملوني زملوني فنزلت يا أيها المدثر وعلى هذا نزلت يا أيها المزمل فالمزمل على هذا تزمله من أجل الرعب الذي أصابه أول ما جاءه جبريل وقال الزمخشري كان نائما في قطيفة فنودي يا أيها المزمل ليبين الله الحالة التي كان عليها من التزمل في القطيفة لأنه سبب للنوم الثقيل المانع من قيام الليل وهذا القول بعيد غير سديد وقال السهيلي في ندائه بالمزمل فائدتان إحداهما الملاطفة فإن العرب إذا قصدت ملاطفة المخاطب نادوه باسم المشتق من حالته التي هو عليها كقول النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لعلي: قم أبا تراب والفائدة الثانية التنبيه لكل متزمل راقد بالليل ليتنبه إلى ذكر الله لأن الاسم المشتق من الفعل يشترك فيه المخاطب وكل من اتصف بتلك الصفة قم الليلة هذا الامر ب...